فلا تورنكم الحياه الدنيا ولا يورنكم بالله ربنا جل وعلا بكتابه العظيم يدعو عباده الى اسباب النجاة ويحذرهم من اسباب الهلاك ويدعوهم الى اسباب الرزق والتجديد والتخليص من المضايق والتخليج من الكروبات ويحذرهم من اسباب الهلاك والضيق والجد والقحط وغير ذلك مما يضر وطريق النجاة في الدنيا والآخرة طريق السعادة في الدنيا والآخرة اتباع سبيل والاستقامة على دين والحذر من أسلاب الله به وإقامة سبحانه هذا فطريق النجاة في الدنيا والآخرة وهو سبحانه هدى عباده بالسراء والضراء وشدة والرخاء والصحادي والمعض والخصب والقحض وإن لذلك نعمة الغذات ينتج ليعقيم ليشفروه على لعنه لي وليتوب إليه من تقريرهم وتفريطهم وإضاعاتهم ونعصيهم فيقول جل وعلا فاذكروا اذكركم أذكركم لي ولا تكفروا ويقول جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا لله لكم فالواجب على جميع تقوى الله للعن في سد والعن في سدتي والرحام في جميع الأحوال وبتقواه يحصر كل خين ويزور الشر، شخص ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرجع هذا أحد ومن يتق الله يجعل له من أمره ويقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس من ربنا فأنت واخلقوا العبادة مأمرهم بها وهذه العبادة يجب أن تعرفها يجب أن تفقها فيها يعني من تعلم حقيقتها حتى تؤديها كما امر الله وهذه العباده هي التقوى هي الايمان هي الهدى هي دين الاحسان التي انت مخلوق لها ان الدين عند الله الاسلام فسمى الله دينه عباده لانه يؤدى بالذل والخضوع جميع الاوامر والنواهي كلها تؤدى بالخضوع والذل لله والانكشار تؤدي حقا طاعه له دليلا بين يديه خاضعا له سبحانه وهكذا تدع محارمه راضعا له خائفا من عقابه راجل ثواب سبحانه وتعالى وبذلك يحصل للعباد ما يسرهم ويدعو الله عنهم ما يطلبهم في الدنيا والاخره وقد ابتلى نبيهم والصحابه بذلك وهم افضل الخلق وخير الخلق سلام الشدة والرخاء والمرض والعدو وغير فجاهدوا وصبروا وسبقوا الى كل خير في عهده صلى الله عليه وسلم الناس بالجد وقح فاستشقى على المنبر وخرجوا من الصحراء واستشقى بهم حتى يتعلم الناس حتى يستفيدوا فيعلموا في ان الله جل وعلا يبتلئ عباده بالسراء والضره والشده والرخاء يبتلي عباده المؤمنين ويمهد الكثير من الكافرين كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا لا يظهر الظالمون انما يؤخرهم اليوم ويخسرون من الابصار ويقول الله تعالى واملي لهم انك اني فلا ينبغي العقل ان يغتر من املاء الله للظلمه والكفره والمسرفين بل يجب ان يحذر ابدا دائما عليه ان يحذر معصيه الله عليه ان يحذر غضب الله واقامه عليه يجتهد بطاعه الله عليه يسال على كل خير عليه ان ينصح لله ولعباده والعصر ان الانسان لن تخصم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ويقول شفان وتعاون وابلي والتقوى، فأنت مأمور بالتواصل بالحق والصلاة على الله، مأمور بالتعاون والتقوى، مأمور بالنصيحة لله ولعباده، مأمور بالنصيحة لاهلك ولجيرانك ولزملائك ولإخوانك ولأجدادك، من نصيحة المسلمين جميعا كل على حسبه، فاتقوا الله رشقاً، وبالتعاون والتواصل بالحق والتناصو على الحق والإشهاد بذلك نحو غير كثير. ويقول ويقل, ويقل الشر ويكثر الخير وبالغافلة والإعراض والاتباع الأهواء تكثر الشرور ويقل الحق ويتعرض الناس بغفل شخص الله وعقار العجل والعجل وأنتم تشاهدون بين وقت وفي كل وقت آيات الله التي يبتلي بها إبنى. هذه بلا تصيبها كذا من الزلازل ويسيبها كذا من الصواعق تصيبها كذا من الصواعق من من العواصف وهذه بلاد يصيبها كذا من الرخاء والخصب والخير ربنا جل وعلا هو الحكيم العليم يري عباده العجائب والمتضادات لينشدكوا وليعالجوا مشاكلهم بطاعته سبحانه واتباع شريعته والاستقامه على دينه وليحذروا ما أصاب غيرهم من النكبات والنقمات سنستجدهم من حج لا يعلمون واولي لهم إلا كذبوا بشير ولهذي رحمة الله وعذابه والعصر إن الإنسان في الفش إلا في فشلان وفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا وتواصل بالحق وتواصلوا بالله ورسول بالحق ساؤون يتناصحون ويصنعون لا بد من الصبر ولهذا قال بعض السلف لو ما انزل وحي على خطي الا هذه المثلات الا لو فكر الناس هل يستره لكبتهم لان اشتملت على اسباب النجاح اسما بالرزق وعلى اسباب الصلاح تريدنا بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذه يسمى النجاح هل يسمى بالرزق هل يسمى المستعان والإفلال بها هو أسباب تسرة هو فالواجب على العيد وعلى كل مؤمن وعلى كل ذكر وأنثى من أبوك اللفيد أن يتقوا الله وان يجاهلوا أمسان وأن يحاسبوها وان يتواصل من حق والصبر عليه يرجون رحمة الله ويخشون عقاده لا دياء ولا سمعة بل يعملوا ذلك اخلاصا لله ومحبة وتعظيم الله وتعظيما الله ورجاء رحمة الله وخوف عقاده وفي ذلك أيضا التعاون على معدات هذه العبالة في ذلك التعاون على أن نعرف هذه العبالة ما هي العباده التي يحرها؟ هي ضعة الله ورسوله هي توحيد الله والإخلاص هي الإيمان، هي اداء فرائض هي ترث محالنا، هي الوقوف عند حدود هذه هي الإيمان. وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى وهذا هو الهدى وهذه الدارة دور العمل دار الإتلاو والانتحان والآخر دار الجزاء يقولون للمسرس هجب اليوم لأبد المؤمن إن أمره كله لأو خير إن أصابت غلالله صمت فكان خرمت وإن أصابت سر رأسك فكان خرمت وليس ذلك لأحد إلا نوم فعلى المؤمنين يبتغ الله ويحاسب أمسهم ويجاهدها لله ويسر عند البلاء ويحر الله عند الرها ويعالي البلاء بالأسباب التي شرعها الله يعاني جبلائهم بالأسباب التي شرعها الله من تقوى وقيام بحقه ومسرعه لبينه والحضر من أسباب قضبت جبهة والتواطي بذلك عليه عليهم وذلك الله جميل التوفيق والهداء وآنا وإياكم من ثغل آمسنا ومن سيئات أماننا ومن أسباب الرحمة رحمة الضقرى والإحسان إليهم هم وأسادهم ارحموا فرحموا بل رحم لا يرحم لا يرحم فمن أسباب الرحمة أسباب جود الله وكرمه على عباده ان يرحموا وقراءهم ايواشوه ويشير اليهم وان يتقوا الله في جميع احوالهم قولا واملا رزق الله جميع الهدايه والسلام وجعلنا وإياكم من الذين الناس وسيئات العمل صلى الله وسلم على دينهم